إنِن اتَّبِعُ إِلَّا ماَا يُوحَ إِلَْ يَومَا أَنَ إِللاا نَذ مُبِين قُلْ أَوأَيتُم إِ كَانَ مِنَّ يِدِ اللهَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شاهِد وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِ بَنِي إ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 119. عملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 110. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِذَانِ مِن أَن أُخْرِجَ وَقَدْ قَلَّتْ قُرُونٌ مِّن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ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 اجِئْتَنَا لَتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُبْلِغْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 117. كذلك الْقَوْمَ القوم المجرمين 118. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا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 يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُؤْتِ لَكُمْ مِنَ الذُّنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ